مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ تبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله.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 والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَلَأُنَبِّئَنَّكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَارِضِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو ما مائكة وأول العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد احتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطوا أعمالهم فيها والآخرة وما لهم من ناصرين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 النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَتَرْزُقُكُم مَّا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ان ك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس ذكرك الأنثى، وإني. سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة أن الله يبشرك بحياة مصد صدق بكلمة من الله وسيده وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقل.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 بك كثير وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أصفاك وطهرك وأصفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 صين كهيئة الطير فأنفس فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما ت ولون وما تدخون في بيوتكم إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقين لما بين يدي من سَوَرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَئْتُم بِآيَةٍ مِن رَب بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا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 وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبنائك نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 يا اهل الكتاب لمت حاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون تجت في ما لكم به علم فلما حاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقالوا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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قام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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنْكِرُونَ الْكِتَابَ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 هَيَا مُرُقُون بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَقَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تصرون قال أقررت وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقرن قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من سموات والأرض طوعوا وكرهوا وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسماء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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كبروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاءُ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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم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 قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لم تصدون دون عن سبيل الله من آمن تبغونها وجوء وأنتم شهداء وما الله بغافل إنما تملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلعون فيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ودق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَأَنَا إِلَيْكُمْ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَكْر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 نصرون ضربت عليهم مزلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 للكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرون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 في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون خبا لو ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا لَقُوا قَوْمًا آمَنُوا وَإِذَا قَالُوا عَضّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ان تَمْسَسْهُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا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 إِذْ بَدَا لَكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خَشْيَةً لَّلَّهِ ۗ وَلَقَدْ فَتَنَّى اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ عِبَادِهِ بِالْخَوْفِ لَقُلْنَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ مِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَالِينَ بَل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 اخلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاسقوا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 من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد قالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبل رسول أفإما تأوقد لقلبتم على أعقابكم وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وَمَن يُرِد ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُقِي مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأيِم مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ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 ويطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئتمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريدون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 يُقْضُونَ فِي آفَسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا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 ولئن كتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو كتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوتر كل المؤمن وما كان لنبين أي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فَمَنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَن ضَلَّ سَوَاءَ الْبِطَاقٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُمَّنْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ ضَيِّرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَقَدَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي قبل لكن ظلال مبين، أ ولم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على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 قالوا لو نعلم كتابا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون في أفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إذما ولهم عذاب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 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبقلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 ونحن أغنية سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول لك عذاب الحريق ذلك بما قدمت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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ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 كتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله من تأق الذين أوتوا الكتاب لتبين للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبث ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن أُمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فادتم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قيام وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا رب ربنا ما خلقت هذا بعطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن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 إلى إليهم خاشعين لله لا يشتتون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجره عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا هو صابر ورابط واتقوا الله لعلك تفلحون